أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم وددنا لكم الكوّة عليهم وأمددناكم بأموالٍ وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا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 ويدعو الإنسان بالشد دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية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 ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدم 124. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح 125. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا 126. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن أريد ثم جعلنا ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مذموم مدحور ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم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 ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة لا تجعل مع الله إله آخر فتَقُدَ مذموماً مخذولاً وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُ إِلَّا إِياهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Imma ybelu gan engkau kelkber akidu ma atau kila ma, fala tql ma aff, fala tql ma affi, walat anhah ma, wa ql ma qul karima, wa khifz ma janaah al rahmat,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 ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وسائا سبيلا ولا تقتل نفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا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 نما جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا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 افَمَن أَمِنْتُم أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَم أَمِنْتُم أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا فَيُمْصِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا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 ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما واضل سبيلا وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفترى علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا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 وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ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 بعث الله بشر رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكت يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم. لنزلنا عليهم من السماء ملك رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، وَمَن يَهْدِ اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضِل فَلَا تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ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 نزل هاؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصير بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 وَقُرآنَ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْفِي وَنَزَلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ